وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 Wahai kaum yang beriman, ingatlah apa yang telah Allah berikan kepada kamu dari berkah-berkah-Nya, dan ingatlah juga apa yang telah Allah berikan kepada kamu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 كفرنا بما أرسلتم به وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أف في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم و يؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.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 ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الذيح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد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 نا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنوون عنا فهل أنتم مغنوون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا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 Tak salahkan aku dan salahkan diri kalian. Apa yang aku lakukan dan apa yang kalian lakukan. Aku telah mengkhianati apa yang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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم سر وعلانية من قبل من قبل أي يأتي يوم لا بيعون فيه ولا خلل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 فار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإن مني ومن عصاني فإن انك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه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 Rabbana, وتقبل دعاء Rabbana, affilil wal walidin, walilmu'mminin, yoma yqom alhisab, ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون. Inna ma yuakhhirum lyaum, tashhus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 Inna Allah Azizun Tiqam, Yoma Tubadalul Arz Gair Arz, Wa Samaat, W Barazulillahil Waqar, W Tera Mujrimin Yoma Izm Mucrannin Fi Al Asfad. Zarabiluhum min qatiranu wa tosha wujuhuhum nair liyajizi Allahu kalla nafsim ma kesabet inna Allah sariqul هذا بلا غل الناس به وليعلمو Wali akan tahu, an Namahu Ilahu wa Hudu,